من السلماني التوحيد رب سبحانه وتعالى كالتوحيد زعب تأزازه أزازه اتزعابه يتأزاز كأنه تقبوره له زعززنا توحيد مغنياته توحيد لعلى خلية توحيد لعلى خلية إزازه هو دمانا بسلمنا نعتوب بزيته وحد دم ما سلمناه إلا بلو لما حدث دماني يوم الجمعة الأول من شهر جماد الأول لعام 1436 الهجرة الموافق الموافقة الثاني من شهر فبراير لعام 2000 وخمسة وخمسة وخمسة عشر, وخمسة عشر للميلاد عيد الثاني آه نعم آه عفوا عشرين قبلة عشرين فبراير بالعسرة فبراير الفين للميلاد أخونا قال له بقال أمو أنت أنت أر زيناي توحيد زخونا يا ربي زي خلقه لأخي انتعي ونزب لي عرصتنا اذا انتار توحيد ازياء الشباب نتوحيد نايف روسي نسلمنا نايف روسي والسود امه الشركي سلزيب زعبا الشركي خنزارك يقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سوره النساء ايات 36 مركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذا مساله خطا سن كل ثاني بلالو مالتي تزعابي ربي زخلكونود ماني شركيو اشرك انه غير مودوق يا شباب انت اي شركيه القموح الفلت يقبر شرك بعاري دعوه غيره معه نذير ربي اذا صرب بغير كاحصوعه لا حدا مخلوق اذا شركي مصربت قعورنا سلازل الخالق هذا المخلوق سيكون هؤلاء الأخوة تزعى بهذا ظلم إن الشركة لظلم عظيم كم تلقمان أول لبوا ذهابه نوده يا بني لا تشرك بالله إن الشركة إيش؟ لظلم عظيم شركة يتقبر عن توديله دكنا خاف بغلعوه التوحيد من انت غعاب يخاف انت غروحكو بزعبه شركة بزعب انه قروم لقمان رحمه الله نغلعوه انه يودو خبليه كله بزعبه شركة انه أول أبو أزهابه يا أبو لا تشرك بالله أنت أودّي شرك بربي عيّ تكبر ان الشرك لظلم عظيم الشرك كواني عب عمتي إلوه مالتي ودّنين قوله تعالى حدسة إذ مرتعو هابوني كبير نخيل ربي تزعى بي زعى الزوزوت إذا تضعبه إذ خلقه دماني شرك مخانو عند حريلو دليل عب النساء رب سبحانه وتعالى تعالى وَاعْبُدُ الله اَيْ وَحِّدُ اللَّهَ نَحَادِ رَبِّي تَقَزُؤُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا نحن نقرب و أشرك غيت بوله زياب النساء الرغبة آية سلسان شبديشتان بدخلزين بشرح نلتون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن اعظم الحقوق هو حق الله عز وجل تزعابي رب زغال كولومبا ليه شركي مغنياته تزعابي حقوق ويدماني تزعابي مسلك تحلو تخيلو أنه يا رب سبحانه وتعالى حقوق زعبه سلزي أن رب سبحانه وتعالى حكم لا تغطبه له كامل والسدبان بينه غطب الزوء إذي حقنا يا رب سبحانه وتعالى يا خيندفال إذا قبونا يا رب سبحانه وتعالى انتدأ فالعياذ بالله أتفينا بشركعتنا رب سبحانه وتعالى أي محرنان ونزر ألم أبحو جهنم ما خطعنا إذن ما خنفر حلو يقب خنفسنا جمير كمالتي فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل أبزي ناي شرك شلال تيلو التوحيد شل اللي بلالو مالتي ابسلمنو شل اللي بلالو مالتي سلازي حج بصه حه مز يتبدل نتاي ترغبو قرآن كريم رمضان صيمه استغفارات في عند تبلع نتاي ترغبو انت دعى قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهى إن الشرك لظلم عظيم بسورة لقمان رغبة زائزعة من بالعسر السلسطين وبعلم تزعابي عمس الشركي حدث بعب الشركي توضيقه عبع عمس قيرو الله مالذي تقبون هاي ربي هاي فتسنا مخلوق لفطور هاي طبخ ازيا ازيا تقطط وضب يا رب سبحان وتعالى يرضو بس مغنيات كاني زرع الهم الجحنم والعاد بالله ربي قصعو ربي خف شرك يره غن وقال تعالى كمون رب سبحانه وتعالى انتا و يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما انتى شركي غير عابئ ظهور ذنبي لنفسه امثل للو نفسو انذاع جو اب عابئ جبن فقد افترى اثما عظيما عاب ذقونه جبن لنفسه امثل للو بعلو سوره النساء ايه 4 اربعه شموتن وقال عز وجل كبو رب سبحانه وتعالى انتا و يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شرك يقدر عاده فات غير الله يدرك سبحانه وتعالى أي بعد عن الحق كبحق عقل السبعات فتحق التوعده لماذا قبل ذلك رب سنتا يساء وتبرك انتا يخمي يقول له يكا علي إن الله على كل شيء إذيئان دافلت أخلقن والعياد بالله نربي لأبو منقنيا غير يصوعب لك كمتحادة ربه ديو نبحانتي بيتمرتغي تكاس تقلقنا ابتداء اكتر تعتويله لا مكتل دايكتر قحفا حتبوله دايكتر قال له للك تحدث قم غا ربي صالحين فوتواميو بزوم صالحين قرنائنا خانا عطونا بربيو بالله إزي دايكتر إزيزي دهر من دقم زي فلت سب ضعيف دوهنه بربك تشبهو سبحان الله عبتا حمت السنسات عاتي خوف يلو ربضه علمه لغاية أساتره أبتغان شوله بعين أخرى أي كإلم بمندق مستقابة بالمعالدي فكما قرنا هنا نجد ايريك ترزي برب, برب بيك المصوله سوى إذا حدثت قدار في الشركة طوله خلقه الدنيا زي انك خلقه خيموته هذا سبحان الله أبعد من كل أخي كارا خذلنا النير كدف شركي تبعد <تصفيق> المخرون يرى لكن عناد قيلوا عنادها بزيهم بغى مساي تقرر يغدي في النخيب انتو غادي شلوي بالنيرا عبد القره بوا انت حتى تكون مالتيو من دفرى خيدو من دفرامو يطيلو ان شاء الله بتوعيد ما يتوقعون تسفى نقبر ما يتوقعون ولكن كساب زغرا بأوان يكارا خرنير الموتاة كنحطو منان دابالي يكارا خرننير انتا قدر نساتو ما ببرزخ يمزلو دعاء خبانا يداليو تغاغل لخايل نقص غير المعدون يا رمال ادهم نساي بزوخ كتاخفت لي يا رمال بزوخ يا اخلو سعرني يا رمال انا انتي بدج انترى في توحيد حاس كاب شرك رحاقي لكن كالنفسي أمضت أن تسمي عني انت ربي لعله أب توحيد أم متكهل تخوّن أنا النفسي أمضت أن تحز الليلة ليست مستمع أكون سميدة دي. لا أدري هل تبعي لدي خبزة شركزية أم لا هنا ونفس حزنانا عليه ابشر كز مودس رب سبحانه وتعالى نزرع لك قوس عيد والعاده بالله بقي صواب جيد ربي ارحم الله بجهلي قبره ثاني يرد ما رب الله ولكن نظم حجز تقل له بوتا ترا كلمه له حضرنا نتوعدنا نقدمه نتو نعدمه, نعدمه. كاي مو تخلو يارقل يا رقول له ويا ولسه اعزح يز ما من قد خاطر هاي الشركه الكات عدمه يلن بدفن ابا ند ويصمها ابوتات اديتها تالوان ابوتات لازم سبا زيعتهم حذر قيمه تقول له لدن قتل له من تقموته فالبقاء نقول لنا خاتمانا يطبقه ربي أبتوحيدنا بسنان كتيب وفعلا حنتسى بيتي سبحان رب العظيم ضعي هنا الشغفران مع التياه كله قيزين أبشركات تتحنيرها لكن توحيد سميع في النهاية انتهي والله العظيم رب انتعي الثانو ربين كل النسي آنس انتعي الثقود لنين اب توحيد استقاما قيرا سأنا حيلا سبحان الله بزوح عيث غمت أتن ابا اخو الله مويتا رب رحم حني الله يوم القيامة رب سبحانه وتعالى بتوحيس له ترخبوز الله بس رب اغترى انقول الله بتوحيس له, له الله رب سبحانه وتعالى نيزحالفه وفر الله إكالي وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شركز قبر دماني عبدت فأتي لأب سورة النساء آية قصري ميت عسر شدشة وقال تعالى خموه رب سبحانه وتعالى انتاعدوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار رب شركز قبرة رب قاني جنة حرم لي جنة حرم له دماء جهنم فرحة سبريز الله ولياته بالله ومأواه النار أبنار دماني كأتوه وما للظالمين من أنصار نتم مشركين دم ما زعوتهم إلا القيامة معالتهم زياد ماء بسورة المائدة آية سبعا كل التاني. وقال تعالى كمو رب سبحانه وتعالى انتايبا إن الله لا يغفر أن يشرك به رب سبحانه وتعالى أبوه شركة قبر الله رباه أي محركاني رب سبحانه وتعالى أبشركي وميتك ويغذر ما دون ذلك لمن يشاء ويغذر ما دون ذلك أي ما دون الشرك كابشركي إن الشركي قديل كامالتي زلو الزنبتات قل رب سبحانه وتعالى كقفر الله يخيري نزداليه اما شركي ربي ايغفره لني معرض بحال يلا ابشركي زودغة اذا خلاني كفرحانا يقباء مالي زياب سورة النساء آية عن كتس وزرهن دي تقول الله اربعان شمونتا وايضا حديثا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتعي له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك تزعابي زنبي زبهل من رب سبحانه وتعالى ندا تقبر له أي شريكا مشارك تقتبر له من رب سبحانه وتعالى وهو خلقك رب سبحانه وتعالى جزاك الله خيره رب سبحانه وتعالى خلقك كبكة عمالتي وإذا حديث صحيح إذا خلت حديثة رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام كمغون الرسول صلى الله عليه وسلم انتهينا فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه من الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم مسربة استراخبة مالات مويتو كابقوا فوقت السيئ صباح نقو مسربة ماخراخبة إذ سافدي ولا حنت شرك زي يقول له أبسعت ذي جنة خأته لما الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زنب تلو نعم ولا زنب تلو جنة خأته الزنب يا رب سبحانه وتعالى يغفر له وإذا بتنز قبرن زنب دماني يعزبه كاب أقل مستقصة مجرش ونمتا خأته جنة توحيس وانصرنا ما يزد ماني من لقيه يشرك به شيئا بس ربك الرغم كله بالشركي قيرو عند حركيه بزا الدنيا زياء انتدأ أب شركه ويتو بس ربك الرغم كله أب سعى رب سبحانه وتعالى ابنار نار يأتوه إلونا الرسول صلى الله عليه وسلم أب حو جهنم يأتوه يزد ماني الليل كمزيك ونزي الشركزي يرد عنا مخاخال المخلق في النار يقون العياد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار زمتا حدث انتداهويتوا امتى الميت مات يدعو من دون الله يدعو من, يدعو من دون الله نداً من دون الله تبل لكن انرمات ان شاء الله يدعو من دون الله نداً دخل النار انتداهز سبزي يصوع كل ما نرب قد يفون مخلوق المغاني ندن شريك مشارق سند خر نرب له سبحانه وتعالى مغاض ذا شرك زي توبه خيبنا اند دخل النار الى ما الله صلى الله عليه وسلم نار خاتله اذا حديث رواه البخاري واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بامر الله تعالى بالعباده ونهي عن الشرك بقوله عز وجل واعبد الله ولا تشركوا به شيئا باركس المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رب يرحمه له تايلو رب سبحانه وتعالى سي زعابه زعز توحيده سي زعابه خلق له نجر كشركي وقبل كله قمن تايو وسيدوا حكم زي عند حرلنا ذا فرد كذب يا مالتي الله ولا تشرك به شيئا ازيا مجمرات الزاز ذهب رب سبحانه وتعالى ابزا ازيا الله ولا تشرك به شيئا احري ووالدين احسانا ازاز هب لنا رب سبحانه وتعالى ابزا ازيا لذلك مجمرات الزاز جنب ذهب رب سبحانه وتعالى توحدكم حذو كب شركي راح اقو شركيك اي تجبروا سبتزاز مالتي لذلك بتوحيد عزيزنا كاب شرك دم ما خل كل كلنا زاد ما سوره النساء رقبه ايات ثلاثان شدشان فامر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به رب سبحانه وتعالى بنتا عزيزنا بعبادته توحد قرناهم جذو مالتي ونهى عن الشرك به تاكشرك دماخ الكيل لنا كل كلمات وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبودي الله فهو كافر مستكبر زد ما ني يتي عبادة نربط رح, رح مخانو توحيد نربط رح زملكة مخانو مالت زا زي عبادة زيعة توحيد قيرنا نخل بالزعو نربط رح تملكة مخانا زاء زي عبادة زيعة كنأمل لذلك نربي زي يقولون أنه متكدد الشيطان تزال أنه يربيه أن آدم سجد تباهله أبيه رب خاني كابتا رحمه سوقيبوه هذا سبب شرك غاته يزباله ما نربيه أنه يزباله توحيد قد يفوه أن يحرقه أنه يحرقه أن يحرقه نربي أنه يزباله مالته نحن ثان آيات ثان أحاديث نتقص له أقوال الصحابة فهم الصحابة نرده حابزن إن يجن هدا أبيد ربيه سيئ لذي لذي هزوم كلهم تداغ يمزلوا التوحيد نور التوحيد يملسه فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر إذن ما ني تكبره إنت دا أم توحيد مقبان لحر زعاب بين دحر كوينو أم توحيد مقبان لحر زعاب كوينو إذن ملكتنا يتكبري ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرح انتدأ نربطك هزيئوه نربط الماني انتا قبره له مالتيو نمخلوق يشاره كله ازخاني اكشركي ودغان له حجينا نقوله فزعم مالتيو نربوه قدفنا حموش شغطي مساقد مالا رسال لنا رمضان مساء نصوم حاجة مساء نحجيج ربي اسك سبزي عنا دماني زكات نوص غنزب تيبنا زكات نوص عبادهو قديفناي نحوليو ذو خونت عبادا رد بت ملك المخلوق تيبكا زي شركيا اذا ذو خنت ذو عبد الله وحده وهو مسلم نحاد زي مخلص نحادر بت سجزاجن ازي يتي وخلصوري توحيد حز مالته والشرك نوعاني شرك اكبر وشرك اصغر شركي أكل التئيزي شرك أكبر ها شباب وشرك أصغر إذا عابي أبزحاله في كاسية التقيسين يرى عابي الشركي كبدين الإسلام يوتعك ولخل صراحك يفرسه وخال المخلط دماني نزر أعلمه بجهنم كنت أعطيه قبرا كازي عابي الشركزي إذا أصغر تباهي دماني دحاني وشلل انسب الكايده حامي مالت ايكون لكن مستعابي خطوه دا ادره كلها نيشته شركي سغن تابجي كبائر الذنوب قد ما كبائر الذرائع الشرك الاصغري انت اكبر ضمان دين يوم والعياذ بالله فنوع الأول الشرك الأكبر تقدمه شرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه شرك الأكبر نقول كل شرك زخورنا شرك دين الإسلام شرك شمزة عبو مالتي وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه قابد دين الإسلام زوطه زي شرك الأكبر نقول انواع ثاني اشرك الاصغر وهو كل كل عمل قولي او فعلي اطلق عليه اطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من المله بقوله ضرب يقول تكبر دين الاسلام شركي اله شمزهابو ابي سعاد اب كابس المناغ كاو كان دخر كونو شرك الاصغر نبلو وعلى الإنسان وعلى الانسان الحذر من الشرك اكبره واصغره حسب تاب شركه رخ قالو عبي شركي خن فقد قال تعالى رب سبحانه وتعالى تايلو ان الله لا يغفر أن يشرك به سوره النساء الايه أربعة وثمانين أربعة وثمانون النساء أربعا شمونتا آية مالاتيو آية قطرية أربعا شمونتا تايلو إن الله لا يغفر أن يشرك به رب سبحانه وتعالى شرك نزقابرلو أي غفرلونيو أي محرونيو بل نزر آلم أب جهنم قصعي والعياذ بالله إزياء آية إزياء تأخلنا خف شرك نخمر حق مالاتيو سلازة رب زيقوفران دعوكوينو معرق ندي ربي كم زور رد الشركزي يرد عنا مالاتي كل بيزي نظم عبيت أبوتاتنا عبيت أدتاتنا أحواتنا أحاتنا كيف ترد أمزوله بزعبة توحيد بزعبة شركي كذلك نرد عيون كل ما تخلوه توبة من أنت ربك بهم فالذي ربي توبة يحبهم خاتي مانان رب مومون ربي أطبكو نور التوحيد ربي قطي أبلنه أبسنان أي رسول صلى الله عليه وسلم ربي قطي أبلنه كاب شركة رب أدحننه كاب بدع والتحزب كاب حزبيين أهل البدع ربي أدحننه قموت معالتي أبتاء سلفية قطي أبلنه وإن شاء الله تبارك وتعالى حدثه كل يزيد دعاء اندحر يقبرني روه رب خائب عيس الدنيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي خاتمانا يتعبقو نابلكو زربياب زي اكتفي بهذا القدر سيني لكم سلسة معكم جزاكم الله خير الجزاء بلوكم والتيو هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين